حساب النكاح وان عبد الله بن رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاشر الشباب استطعم منكم الباء فليتزوج فانه غض للبصر وعصم للفرج فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَتَحْرِيرُ فِدْيَةٍ سَنُدَافِعُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَغَوِيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَانَّنَ اسْمُ مالك الرب يالله عن والنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنا عليه وقال جائتي اني اصلي واناام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنته فليس مني متبق عليه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبعث وينهى عن التبثلين نهيا شديدا ويقولوا تزوج الوجود الولود فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة فَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ بْنُ هِنْبَانِ وَلَهُ شَائِدُ مِنْدَ أَبِي جَاوْدَ وَالنَّسَائِيُ وَابْنِ هِنْبَانَ عِضَانٍ من حبيث معقل بن يسار وعن أبي هريرة روية الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمتح المرات لأربع بمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فضفر بذات الدين تيبك يداكا مختفق عليه مع بقية السبعة وعنوان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع انتانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير حواه أحمد والعرام بعث وصححه الترمدي وابن خزيمة وابن حنبان وعن عبد الله بن سود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدت الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستضره ونعوذ بالله من شرور يوضصنا يهدي الله فلا مضلله ومن يضلل بلا آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات روا أحمد والأربع وحسن والترمذي والآخرين وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطف أحدكم المرأة بين السطان ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فواه أحمد وعبو داود ورجاله وفقات فصحى أهل حاكم وله شاهد عند ترنذي والنسائيان المغيرا وعند ابن معجان وابن حبان من أبيه محمد ابن مسلمة ولمسلم نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لرجل تزوج مرافا نظرت إليها قال لا قال ذهبت انظر إليها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقب وحدكم على خطبة يا خيه حتى يترك الخاصب قبل أو يأذن له الخاصب واتفقنا عليه والأفضل البخاري وإنسان ابن سعد بسعدي رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت وأحب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طاطا رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه فلما رأت المرأة إن والنوم لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فأل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال ذهب إلى أهلك فانظر أل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بور ولو قاطم من حديد فذهب مرجع فقال لا والله يا رسول الله ولا قاطم من حديد ولكن هذا ايزاري قال سهل ما لو اردا فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بيزارك إن لبسته لم يكن عليها من وشيء وإن لبسته لم يكن عليك من وشيء فجلس الرجل حتى إذا فعل مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له فلما جاء قال ما زامعك من القرآن قال ما إن سورة كذا وسورة كذا عددا فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكت فها إماماك من القرآن تبق عليه واللغض لمسلم في رواية لهم طلق أَقَدْ زَوَّجْتُكَا فَأَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ ففي رواية للبخاريين أمكناكها بما مات من القرآن ولي أبي جاود عن أبي الرئيس رضي الله عنه قال ما تحفظ قال سورة البغرة والتي تليا قال قمت علمها عشرين آية وعن عامر بن عبد الله بن زبير على أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي النكاح وعلى أحمد وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوليه حواه أحمد والأرباس وصحاها ابن مديني والترمذي وابن حبانه إلا بالإرسال وعن آيشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نتحت بغير إذن وليها فإن كافها باطل فإن دخل بها فلها المهرب نسحا لنفرجها بَيْنِ الشَّجَرِ قَصَّ السُّلطانُ وَدِيُّ مَلَّاوِيَرا رَجُلٌ مِنَ الرَّبَاعَةِ إِنَّ النَّاسَ يَصْفَهُ أَبْوَاهُ وَأَنَا صَوْبُ الْقِنْدَانِ وَالسَّاكِنِ فَانَادَى يَوْرَى رَضِيَ اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَاعُونُهُ الْأَيْنُ حَتَّى تُسْتَأْمَرُوا وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْفَادَنَ قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيب وأقب نفسي أنه وليا والبكرة السامر وإذنها سقوطها رواه مسلم فهي لقظ ليس للولي ما أتي بأمر واليتيمة تستامر هو أبو جاود والنسائي وصحابه بن إبان ونبيه ريرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسا وارضوا ما جغى الدارة كمي ورجاله وفقا وعن أثنان في عمر رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته وعلى أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صدقا متفق عليه واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشرار من كلام نافع وعن ابن عباس قل الله عنهم أن جارية بكرمة في النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ندوة بوداود وابن ماجوا علم بالرسال وان حسن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراتي زوجها ولي يعرف هي الاولى منهما هو ندوة الاربعه واسن خير وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر خواه أحمد وأبو جاود والترملي وصحقه وكذلك ابن تنبان وعن أبي هريرس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرات وعن مسيح ولا بين المرات وقال فيها متفق عليه فعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفق المسرم ولا ينفق رواه المسلم وفي رواية له ولا يصطب جاد بن حبا ولا يصطب عليه وعن ابن هبّاس رضي الله عنه، وما قال فزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم مسبب عليه. ولي مسلماً ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها وهو حلال. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به القروج متبق عليه وعن سلمة إبن الله رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم آم أوقاس في المتاكد لذلك أيام ضمنها عنها قواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعدام حيبر اتفقنا عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له قال احمد والنساء واخر من ذي فصح هو بالباب عن علي خرجوا 44 من النساء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزان مدلوه الا مثلها قال احمد وابو دعوه ورجاله ديقات قالت عائشه رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأة ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا لا يذوق الآخر من وسيلتها ماذا قال أول متقق عليه